أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولو يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر وَيُبَّرًا يُؤْمِنينَ الذيينَ يَععملَلونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَمْ أَجرًَا حَسَنَا مَاكِ فينَ فيِيهِ أَبَدَ وَيزِر الذينَ قَا التَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَ مَا لَم بِه مِن عمِ وَلَا لِأَباء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 نَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 لولا يأتون عليهم بسلطان بيل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم يُنَشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّثْلَهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِهِ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 وَكَلْبٌ بَاسِقٌ ذِرَاعٌ بِيَمِينٍ وَصِيدَةٌ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ هَرْوَلًا وَلَئِنْ تَمَنَّيْتَ لَأَنْسَاهُ مِنْ ذِكْرِكَ مَا لَوِلِيتَ مِنْهُمْ رَغْبًا وَكَذَلِكَ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 فَيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِنْ مَوَالِيَ تَلَطَّفَ وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَا يَشْعَيْرًا نَبِيكُمْ أَحَدًا إنهم إنِ مُم إ يَهَر عَيكُمْ يَجمُوكُمْ أَوْ يُعيدُكُم فيِي مِلَّتِهِم وَلَ تُفِْحُ إذًا أَبَدَ وَكَذَلِكَ ثَرنَا عَلَيهِم لعلَموا أَ وَعدَ اللهَِّ حَبُ وَأَن السَّاعتَ لَا رَيبَ فيِيهَا إذيَتَ لَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُ فَقَاُ بَن عَلَيْهِم بُنْيَ نَعَبُّهُم عَلَمُ بِهِم قَالََّ بينَ وَلَبُوا عَلىى أَمْرهِمْ لََاتَّخِيذَ عَلَيْهِم مَسْنجِدَا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 فَلَن تُمَارِفِينَّ إِلَّا مِرَاءً وَاضِحًا وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ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 أبصِر بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَٱتْلُ مَآ أُوحِىٓ إِلَيْكَ مِنْ كِتَٰبِ رَبِّكَ لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ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 وَإِذَا اسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ لَمُهْلٍ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اثاث مر من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا فضرا من سندس واستبرق مُتَّكِينَ فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحصصناهما وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ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 وَمَا أَظُّ السَّاعةَقَائِمَتَ وَل إِعُودِتُ إى رَبِّلَ أَجددًاَّ خَيرًا مِنْهَا مُن قَلَبَاب قَالَ لَمُ صَاحِبِه وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَرتَ بَِّ ب خَلَقَكَ مِن تُرَادَ كَفَتَ بِالَّ خَلَقَكَ مِن تُرابٍ ثمَُّ مِن نُطَفَةٍ صَُّ صَووكَ رجُلَ لكن إ وَلهَّ لكنَّ وَلهَّ رَبّ وَلَا قُشرركُ بِرَّحَ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 وَيُوسِ عَلَيْهَا حُبًَا مَِ السَّماءِ فَتُصِحَ صَعيدًازَلَ قَا أَوْ يُصْبحَ مَا أهَا غرًا فَلَ تَنْسْتَطي عَلَم طَلَبَ وَح طَلبِ فَمَريِيه فَأَصْحَ يُقلِّبُ كَفَّيهِ عَ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 هناك الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتديرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا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 وَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ويَقُولُونَ يَا مَا لِهَذَا لَا يُغَادِرُ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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَا نَفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ ۖ إِنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فإني نسيت الحوت فإني نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا سَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَذْهَبُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قصصا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهضني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قَالَ أَن قَتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعِي صبرا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 سَأُنَبِّئُكَ بِكِتَابٍ وَيلٌ لِّمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَن أُعِيبَهَا فَأَرَدتُ أَن أُعِيبَهَا وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كل سفينة رصبا.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 وَأَمَّا الْجِدَاءُ فَكَانَ لِأُولَى مَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ, كنز لهما وكان أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا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 فَإِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّذَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولاك الذين كفروا بايات ربهم ولقاهم فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم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 صالحا ولا يشرك بعبادته ربي احد